با پخش تلاوت آیات پانزدهم تا چهل از سوره مبارکی نبل با صدای شیخ احمد سالی به مدت چهل شش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 ولقد آتينا داود وسليمان علما وَقَالَا الْحَمْدُ لله فتاب الحمد لله الذي فضلنا على كثير وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَا نَعِلْمًا وولت تليمان داود ولقد آتينا داود وتليمان علما وقال احمد لليلذي فضلن عليك كثيرا من عباد المؤمنين قالت سليمان داود وقال يا أيها الناس وقال يا أيها الناس علم تو يري ووتين امن قل لي جن انما جاءنا وانك ورب يذكر الذين رقم 17 قال ذلك ورب وَيَرِي عُدْيَنَ مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّا جَازَلُوا الْفَضْلُ الْمُفْضِينَ اللهم صل داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل يروعي وخشيرون لسيهم من الجن يلهثون إذا أتوا على وادٍ نم لقالت نم لا تطيع أي جن نلدخل مساكنكم لا يحطم لكم طلبا كيف <تصفيق> إذا مش بقولنا على التثير مش لا يخطئ منكم وجنود عدن لا يدرون الله في اللاتي ان عمت لديه على والديه ان اغمن <تصفيق> وأن أعمى لطال يطرب الضوا وادخلني ك في عبادك صالحين. لا لا من قولك وقال رب. أوزعني يا انا قوا التي انمت علي وانا فتبس يطلعوا <nome> <صوت> من, <الله> من طول وقال رب أوزعني تكلي التي أنعمت علي وعلى والذي من مش شطرات وخطايه هجمه للقوانين اللهم صر على الناس انا قال لي وعلى والدي. <تصفيق> الله على سيدنا اللهم صل على سيدنا النبي. قال رب بأوزعني أنا. اذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي الله أجل. الله. أجل. <تصفيق> يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلى على سيدنا النبي قد الجواب الفره اللي والله تعالى ربي اوجعني يا انا التي متى انعمت علي وعلا من سمن عباب الله صلقنا في الشك الله سيد يجرس طب لك الله بكر لعنبي وتقفض الطير فقال ما صلاة النبي. <T2> صلاة عمرو. <تصف> <تصفح> <في> الله سبحانه ما هو اسمه؟ الله. الله. الله. الله. my mind الذين اشتركوا في من قولك وقال ربي اوزعني التي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 وانا من خالقك ترضى وعيدني برحمتك في عبادك وولي الله الله اكبر صلوا الله عليك يا اخي اخر الدنيا حاجات الحيره دي الرجا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 اللهم صل على سيدنا النبي يا رب يا رب يا رب يا يا رب يا الله يصدق في الله, الله يا فما كنت ويدى يدير تق لم تح والله والله والله يفك دولوسه باب المستوى قال السلام عليكم مش حابينوا لكشات يا شمال لا تجيب كهان ولا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله والزين لنا الشيطان اغمى عليهم <تصفيق> <تصفيق>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 وما خلق الله الذي يخرج الخبأ في السماء والارض ويغنم ما يمن وما كل نمودم الله يفضي، كل شئ مطر، هذا هذا بليج وعدي، الله مصنوع لسيدنا من الروح، هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا إِلَّا الَّذِينَ يُقْرِضُونَ في فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والعقيده اللهم صل الله محمد اللهم الله يستر ملك يقرا يا مرخض يا مرخض اللهم صل على سيدنا النبي اللهم صل على سيدنا النبي عل شان الجل من الكاربي. يا سلام, يا سلام. ويوضحنا اذنا اواخر فنسي اذهب بكتابي هذا البقي الي جئتم مت ولعني بكم فماذا يرجع يسر يسر اللهم على سيدنا من هذا كلام قالت يا أيُّ ذلَّ وإنّي ألقِي إليكِ كتابٌ كريمٌ إنّ لقوم سليمان وإنّ لقوم سميع رحمان رحيم آل RIch Are you ready? Come او يا أيها محمد الله في ام <صدق resisting> <كتغطية> اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا النبي قالوا نحن ألو قوة وألو بأس جديد اللهم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 قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا الله عليك. مستحق على كل من يقول لك هذا. كيف انظري ماذا تأمرين على قالوا نحن أولو قبوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمري السيد منك اللهم صل على النبي صلى الله إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزّ أهلها أذل كذلك يفعلون الله يبتقى اه اه الله يبتقى اه اه اه اه قالوا نحن ألو قوة وألو والأمر إليك ماذا تأمرين ما اللهم صل على سيدنا النبي. يا, يا سلام. أل... أل... بس... بس... قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعز. ذت اهلغا وكذلك يفعلون <تصفيق> الوقت من زمان طول و غايب عن الشيخ الخير كل حاجه وانني مرسلات الي من بجديه فنى بما يجئ المرسلون يا <تصفيق> جاء <تصفيق> كمان مثل جاء قال كمان يسعد اللهم صل على الشيخ حلو اللهم صل على الشيخ يا إيه ايوه غازو ما من هذا الكلام يعني جاء ما نقول انذرنني بمال فما آتاني الله خير مِمَّا آتاكم بل أنتم بذديتكم تفرحون. <تأكلم> لي <عليك>. طارق اعظم اعظم انتظر <تأكلم> الوقت الصبر وما زال يا سلطه ورجناهم من هذا اللذ وهم ضالون. أو سيئ.. ألقي ألقي؟ يا سبحانك يا رب يا رب يا رب يا رب بشار يا أيوب ما لو أيكم يدين بي عرش قبل أي يدوني مسلمين قانا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 أي يضل مله و انكم يا تيني بيعشنا قبل اي اتوني مسلمين قال عفري امك من الجن ربو مما قامك اين يا لي جل هو مصطلح ضد النفس اه اللي بقى ده القران وعلى عفريت من الجن يا ما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 كراسك تهدى من بقول لك شكرا ثاني تاني... قال يا أيها الملائكه من يا قبل أن يأتوني مسلمين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 جي قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقويون امين الله أنا تم حالك دي دي. يا اه خالص نامي ايه ولا الجن انا ايك فيك قبل أومك وإني علي لقوني نامين وتق الله العظيم.